وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمغون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى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 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شعذاءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواكن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 وَإِذْ قُلْ لَلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْ لَا يَا آدَمُ إشْكُلْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّ مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شَئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه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 افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها وَلَا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَادْجِينَكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُنَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِرَّبُكُمْ عَظِيمٌ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 قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وَإِذْ قلنا دخلوا هذه القرية فَكُلُوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من اثنتا عشرة عيدنا قد علم كل أناس مشربهم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 مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاذارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضرب ببعضها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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْبَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يؤمنوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يَتَنَاهَوْنَ عَنْهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَأَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أمين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يغنون فويل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 ولقد آتينا موسى الكتاب وطفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اللَّهُ الله بغيا, بغيا أن ينزل الله مِنْ فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاهم مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا, قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما بِمَا وهو ويكفرون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 وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ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 فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُوَ بِظَالِرٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضُلُّونَ وَلَا يَعْلَمُونَ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 وَمَن أَظْلَم مَن عَمَسَ الْمَساجِدَ اللَّهِ أَيِّ يُذْكَر فِيهَا سَمْهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُلَاءِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَيِّ يَدْخُلُوهَا إلَّا خَائِفِينَ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 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن أودى الله والهدى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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل مِنْهَا عدل وَلَا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون واذبت لا ابراهيم ربه بكلمات فاتممكم قال اني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد والمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا وَتَّخِذُ مَِّ القامِ إِبَرهِي مَمُصَلَّ وَهِدَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْماعيلَ أَْ طَهِ رَابَيْيتِ أَْ طَهِرابَْيتَ للِطَّاءِ فنَ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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له رب اسلم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ دِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا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 قل لله المشرق والمورب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وإن كانت لك كفيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إمام لكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك لك قبلة ترضاها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 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك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 بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من القوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصفا والمروه من شعائر الله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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض, فأحيا به الأرض بعد موثها وبث فيها من كل دابة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 يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ به ثمنا قليلا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ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 وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمورب ولكن البر من آمَنَ بالله واليوم الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ والكتاب والنبيين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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بذله بعدما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصو خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وَبَيْنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَيَصُومْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هذاكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وَحِلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن ذاشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم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 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 سَلْفَنِي اسْرَاءَ كَمْ آتَيْنَا مِنْ آيَةٍ بَيْنَه وَمَنْ يَبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُوِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَ أُمِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم با يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم بسته البسات والظلا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله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 كُتِبَ عليكم الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَوْوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 ويسألونك عن المحيط قل هو أماه فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقرهون حتى يطهرن فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لسانكم حرث لكم فأتوا حرثكم ان شئتم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 لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَاءٍ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا, إلا أن يخافا لا يقيم حدود الله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 ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 علم الله أَنَّكُمْ ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَأَنْ تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا او ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف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 وقال لهم لبيهم إن آيته الكِئِي أتِيكم التَّابُوتُ في سَكِيلَةٍ مِّرَبِّبُم وَبَقِيَةٍ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُهَا رُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله قتلن ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل ان يات يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذكى الذي ينفق ماله رأ الناس كالذي ينفق ماله رأ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 فإن لم يصبها واغل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون لهم جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أو نياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا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 إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها